ان كذبنا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها اجدا ان شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما عن الله توكلنا قد نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت غير الفاتحين وقال الملى الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبا انكم اذا خاسرون فَأَخَافَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ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 إن إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آبا غَوَاوَ وَالسَّحَرٰ فَأَخَذْنَاهُمْ ضَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ